بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمن كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال التاسع والعشرين بعد المئة ما دليل الإيمان بالجنة والنار وهذا السؤال وثلاثة أسئلة بعده كلها تتحدث في مسألة واحدة ولذلك فحديثنا يدور حول هذه الأسئلة السؤال الأول ما دليل الإيمان بالجنة والنار السؤال التالي ما معنى الإيمان بالجنة والنار السؤال الذي بعده ما الدليل على وجودهما الآن السؤال التالي ما الدليل على بقائهما لا تفنيان ابدا هذا أو هذه الأسئلة لخص فيها المصنف رحمه الله تعالى من خلال الأجوبة قضية عظيمة من قضايا الإيمان والاعتقاد وهي قضية الإيمان بالجنة والنار وما تفرى عن ذلك بإجمال وذكر أهم المسائل المتعلقة بذلك. أما المسألة أو أما السؤال الأول ما دليل الإيمان بالجنة والنار قال في الجواب قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار الايه وغيرها وما لا يحصى يعني من الآيات قال وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق الحديث قال وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قال أخرجاه أي أخرجاه في الصحيحين قال وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء أو أيها شاء هذا هو الجواب على السؤال الأول ولتعلق الكلام جملة بالسؤال الثاني كذلك فلا بد من ذكره ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ قال معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب عاذنا الله وإياكم من عذاب النهر الإيمان بالجنة والنهر مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد فالمؤمن لم ير الجنة ولم يرى كذلك النار اعاذنا الله وإياكم من عذابها لكنه يجب عليه أن يؤمن بذلك برغم أنه ما رأى ذلك فهذه من القضايا الغيبية فإنه يؤمن بها وإن كانت غيبا بالنسبة لهم كما هو كثير أو كما هو في كثير من مسائل الدين والاعتقاد فعلى سبيل المثال كما سبق كالحوض والصراط والميزان وغير ذلك كل هذه أمور غيبية بالنسبة للمؤمن الآن وإن كان سيأتي عليه يوم يعاين ذلك ويصير هذا الغيب شهادة وعيانا بالنسبة له لكنه في الدنيا مما يمتحن به أنه يمتحن بالإيمان بهذه الأمور الجنة والنار الجنة والنار قضية من القضايا التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك كما سيظهر من الأدلة وكذلك لأن الله أخبر في ما أخبر أنه جعل هاتين الدارين لأجل أن يكون إليهما مآل الناس ومآل العباد. فمن أحسن فله الجنة، ومن أساء فله النار، ومن أحسن فله الجنة برحمه الله وفضله. ومن أساء فله النار بقضائه وعدله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس مثقال ذر ولذلك جعل الله عز وجل دار الجنة للصالحين المتقين المؤمنين الذين يعملون الصالحات وجعل النار والعياذ بالله للفاسقين الفاسدين الذين ينتهكون الحرمات ويرتكبون المعاصي ويكفرون بالله عز وجل قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا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 فكما سبق الجنة للمؤمنين الطائعين والنار للكفار والعاصين فمن أحسن في هذه الحياة الدنيا جازاه الله بالجنة ومن أساء جازاه بالنار ولذلك كانت هذه القضية قضية من أهم القضايا بل هي القضية العظمى التي تشغل قلب المؤمن في هذه الحياة الدنيا قضية أمر الجنة وأن يدخله الله الجنة وأن ينديه الله من النار هذا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ولا دندنه دندنت معاذ ابن جبل يعني أنا أسمعك تتكلم كثيرا بذكر الله عز وجل ولا أحسن ذلك ولا أحسن ذلك رجل أعرابي رجل بسيط قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنه معاذ أنا أسمعك وأسمع معاذ كثيرا ما تقولون أذكر وأدعي ونحو ذلك أنا ما أحفظ ذلك ولا يعني أعرف من ذلك شيئا أو كثيرا ولكني أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحولها ندندن. يعني ما تسمعه مني ومن معاذ ومن كل المؤمنين ما هو إلا لأجل هذه المسألة التي رخصتها أنت في هذه العبارة. وإني أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال: فحولها ندندن. هذه القضية التي من أجلها تدور أعمال العباد وتقوم أعمال العباد فالمحسنون المؤمنون يعملون لأجل أن ينالوا الجنة والمسيئون وفي ذات الوقت يعملون للنجاة من النار فهم يعملون بالإحسان لنيل الجنة وكذلك يتقون بذلك عذاب الله والنار ولذلك ما أكذب من قال من الصوفية وأمثالهم إننا لا نعبد الله حبا في طمعا في جنته ولا خوفا من ناره إنما نعبده حبا لذاته هذا باطل هذا باطل لأن الله عز وجل أخبر أن عباده المؤمنين ليس هذا هو مسلكهم إنما مسلكهم أن العبادة تدور على الخوف والرجاء والخوف أي الخوف من عذاب الله والرجاء أي رجاء ما أعد الله عز وجل, ما أعد الله عز وجل للمؤمنين من نعيم وهو الجنة ولذلك قال يعبدوننا رغبا ورهبا ولذلك هذه قضية عظيمة الإيمان بالجنة والنار فذكر من الأدلة على الإيمان بالجنة والنار آية واحدة وحديثين أما الآية قال أو يعني موضعا من القرآن وحديثين قال قول الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذكر في هاتين الآيتين إثبات الجنة والنار فاتقوا النار الله عز وجل يخاطب عباده خافوا النار التي أعدت للعذاب ولأجل أن يعذب فيها القفار وإسعوا إلى الجنة وهذه بشارة وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فأثبت في هذه الآيات أمر الجنة والنار قال الآية وغيرها ما لا يحصى وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أن الحق قوله الآية وغيرها ما لا يحصى القرآن كله ما يعني تمر صفحة واحدة من القرآن إلا ويذكر فيها أمر الجنة والنار إما تصريحا وإما تلميحا فلا يخلو أبدا موضع لصفحة واحدة في القرآن من ذكر الجنة والنار وما عد الله عز وجل فيه للمؤمنين لأمر الجنة وما عد للكافرين في أمر النار والعياذ بالله قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل قال ولك الحمد انت الحق يعني كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق وقوله حق يعني به أن هذه القضايا التي أنا أذكرك بها متعبدا حق أي أنا أنا أؤمن بها قوله حق أي هذا أنا أؤمن به يعني وعدك الحق أي أنا أؤمن بوعدك وأن هناك معاد وأن هناك جنة ونار ولقاؤك حق أنا أؤمن باللقاء أؤمن به الجنة أؤمن بالنار أؤمن بالنبيين وهكذا فالحديث فيه إثبات الإيمان بالجنة والنار وهذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموظف أي الذي يكرره صلى الله عليه وسلم كثيرا يكرر صلى الله عليه وسلم في ذكره وكلامه ما يقر به الإيمان بالجنة والنار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 من شهد بهذه القضايا كان هذا جزاؤه من هذه القضايا قال والجنة حق والجنة حق والنار حق أي أنه أقر وآمن وشهد والشهادة هنا يقصد بها الإيمان والإقرار بذلك قولا واعتقادا أي أنا أقر بذلك قولا واعتقادا أنك خلقت الجنة وأنك خلقت النار وأن الجنة أعدت للمؤمنين المتقين وأن النار أعدت للكافرين والعاصين فأنا أؤمن بذلك فمن آمن بذلك قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذن فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على قضية الإيمان بالجنة والنار وأما قوله ما معنى الإيمان بالجنة والنار قال معناه التصديق الجازم أي الإيمان الذي لا شك فيه بأن الجنة والنار موجودتان أي معنى الإيمان بالجنة والنار أن يؤمن المؤمن إيمانا لا شك فيه أن الجنة الآن موجودة مخلوق وأن الله عد الجنة لعباده المؤمنين وأنه كذلك عد النار للعصاة والفاجرين فهذا هو معنى الإيمان بالجنة والنار يؤمن بغير شك ويصدق بذلك وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا ودي قضية حقيقة عليها السؤال الأخير قضية هل النار أو الجنة تفنيا هذه مسألة سياتي الكلام عليها إن شاء الله ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب يدخل في ذلك الكلام والإيمان والتصديق بكل ما احتوت عليه الجنة من النعيم يصدق بذلك كل ما أخبر به في القرآن أو في السنة أو جاء به الأثر الصحيح فإنه يؤمن به في أمر الجنة ونعيمها أو في أمر النار وعذابها ولا يذب الله فهذا هو معنى الإيمان بالجنة والنار أما الدليل على وجودهما الآن أما الدليل على وجودهما الآن هذا سؤال لابد أنك ستجده في كتب العقائد عند التعرض لمسألة الإيمان بالجنة والنار وذلك لأجل أنه قد برزت طائفة تنكر وجود الجنة والنار الآن وأنها مخلوق معده الآن فقاموا يقولون لا الجنة والنار ليست مخلوقتان الآن وإنما هذا باعتبار ما سيكون وأن الجنة والنار ستخلقان يوم القيامة أما وجودهما الآن فلا وقاموا بذلك والعياذ بالله يصادمون الأدلة الشرعية المثبتة لوجود الجنة والنار الآن فالجنة موجودة الآن مخلوقة الآن وموجودة والنار كذلك موجودة مخلوقة الآن أما هؤلاء فتمسكوا ببعض الشبه نذكرها إجمالا ويعني في الطحوية إن شاء الله نفصل أكثر فمن هذه الشبه شبه عقلي أو بمعنى آخر من هذه الـ الـ الاعتراضات اعتراضات عقلية وشبه من خلال بعض النصوص الشرعيه أما الاعتراض العقلي قالوا ما ينبغي أن تخلق النار أو الجنة الآن وأن الجنة لو أنها مخلوقة الآن فارغة فهذا عبث فهذا عبث أن توجد وهي فارغة ولا نعيم فيها لأحد فهذا من العبث ونعوذ بالله من هذا الضلال وأما الشبهة من خلال نظرهم لبعض النصوص الشرعية بنظر باطل فقول الله عز وجل كل من عليها فان كل من عليها فان وقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه قالوا هذا دليل على أنه لو كانت الجنة أو النار مخلوقة موجودة سيأتي عليها يوم تفنى وتنتهي قبل أن يدخلها أحد فلماذا توجد فلماذا توجد كلام طبعا أساسهم تقديم العقول على الشرع والنقل الذي جاء به الدليل هذا باطل وذلك لأنه قد جاءت الأدلة الدالة على أن الجنة والنار موجودة مخلوقة ثم إن هذا يقتدي أن يفسر هذا كما فسره أهل السنه والصحابة من قبل أن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه يخرج منه ما استثناه الله عز وجل فمما استثنى الله عز وجل الجنة والنار بلا خلاف بين العلماء أن الجنة والنار مخلوقة موجودة هذا باجماع أهل السنة والجماعة وأنها مما يدخل في قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فالجنة والنار مما استثنية من الفناء لأن الله عز وجل خلقهما وجعل لهما البقاء الدائم جعل لهما البقاء الدائم فيقول القائل ربما ب يعني شبه يعني ضعيفة جدا كيف وأي أليس الحياة المستمرة الدائمة تكون لله وحده نعم أليست هذه حياة مسبوقة بعدم أي حياه الجنة والنار أليست مسبوقة قبل ذلك بعدم وأنها ما كانت موجوده وهذا دليل على وجود الجنة الآن والنار ما سنقوله ردا على هذه المسألة أو جوابا على هذه المسألة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أقوى الأدلة كما قال العلماء على إثبات وجود النار الآن وأنها موجودة الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار قال يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت لأهلها فيها إلى آخر الحديث ثم قالوا اذهب الى فان... النار فانظر فاذهب فاذهب فانظر والى ما اعددت كذلك لاهليه فيها او كما جاء في الحديث ففيه تصريح بانها خلقت ثم كذلك كما سياتي معنا ادله اخرى اشتكت النار الى ربها اشتكت النار الى ربها قالت يا رب اكل بعضي بعضا فجعل الله لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم وأشد ما تجدون من الزمهرير فمن جهنم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة اللي احنا فيها دلوقتي دي واللي أشد منها هذه من جهنم أعزان الله وإياكم منها والحر كذلك اذا هذا ذلع لأنها موجودة الآن بحيث أن الناس يجدون أثر حرها أثر حرها وأثر زمهريرها يجدونه في حياتهم الدنيا وغير ذلك من الأدل قال في الجواب قال أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان فقال في الجنة اعدت للمتقين وقال في النار اعدت للكافرين وأخبرنا أنه تعالى أسكن آذما وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجر وإلا كان ادم وحواء كانوا في غير الجنة ده تصريح القرآن أنهما كان في الجنة إذن فالجنة مخلوقة موجودة وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشي أليس الفرعون وآل الفرعون يعرضون على النار الآن من يوم أن ماتوا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيام يعرضون على النار غدوا وعشي كما قال الله عز وجل يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب يعني هذا بعد العذاب الذي هو العرض اليوم سيكون لهم عذاب الاخره كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أكثرها فرأيت أكثر أهلها الفقراء واتطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء اطلعت في الجنة هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها رأي العين قال فرأيت أكثر أهلها الفقراء واتطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء فهذا يدل على أن النار كذلك مخلوقة موجودة الآن قال وتقدم في فتنة وعذاب القبر يعني الأحاديث التي ذكرها المصنف في الجواب على الأسئلة المتعلقة بمسألة فتنة القبر فيها أنه يعرض عليه مقعده في الجنة أو في النار يعني المؤمن يرى مقعده في الجنة إذا الجنة موجودة والكافر يرى مقعده في النار ولا الله وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم شدة الحر اللي في الدنيا من فيح جهنة فهذا دليل على أنها موجودة مخلوقة الآن وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسيني نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني هذا من جهنم اعاذنا الله وإياكم منها. وقال صلى الله عليه وسلم الحمة من فيح جهنم فأبردوها بالماء الحمى ارتفاع درجة الحرارة من فيح جهنم الذي تجدونهم في بدن الواحد منكم هذا من أثر فيح جهنم وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها هذا دليل على أنها خلقت موجودة الحديث قال وقد عرضتها عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس يعني لما صلى صلاة الكسوف وتقعكح صلى الله عليه وسلم وتقدم فقالوا رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت كأنك تتعوذ من شيء فقال لما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة ورأيت ما عبد الله عز وجل فيها فهممت أن آخذ قطفا من عنب أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله لو تناولته لكف يعني القوم أو كلمة نحو. ولما رجعت أو تقهقرت رأيت النار فما رأيت منظرا أفضع منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنها موجودة مخلوقة الآن وأوردت عليه كذلك ليلة الإسراء صلوات الله وسلامه عليه رأى الجنة ورأى النار ورأى في أشياء كثيرة في الجنة وفي النار أينها؟ وأخبر بها صلى الله عليه وسلم وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى؟ يعني الدال على وجود الجنة والنار وأنها موجودة مخلوقة ولذلك تجد الأئمة والعلماء يهتمون بهذه المسألة البخاري مثلا كما كنا أول أمس نتحدث في الحديث البخاري باب ما جاء في صفة الجنة وأنها موجودة أو أنها مخلوق فتجد الأئمة يبوبون بذلك لأنها مسألة أنكرها بعض أهل البدع الذين لا اعتبار بمخالفتهم وقد خالف في ذلك المعتزله والقدريه فقالوا بهذا القول الباطل وهو مردود بالأدلة كما سبق ثم قال ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا إيه الدليل على بقاء الجنة وبقاء النار وأنهما لا تفنيان أبدا هذا أيضا كما سبق لأن هناك من قال بأن الجنة قد تفنى والنار كذلك تفنى فهذا بحث واسع إن شاء الله عندما نأتي إلى الكلام في هذه المسألة الطحاوية مفصل فيها إن شاء الله تعالى لكن بعبارة مجملة جدا الجهميه قالوا بفناء الجنة والنار قالوا انها يأتي عليها وقت الجنة والنار تفنيا خلاص ينعم الناس فترة أو ينعم أهل الجنة فترة وأهل النار يعذبون وبعدين تفنى الجنة وتفنى النار. من أين ألأوا بذلك هذا يأتي عليه تفصيل إن شاء الله وأيضا هناك أيضا بعض من تكلم من أهل الكلام والتحريف والعياذ بالله وأيضا تكلموا في مثل هذا اليهود لعائن الله عليه الذين مثلا قالوا أن النار أربعين يوم بس لهم هم وبعدين تفنى وبعدين غيرهم يبقى هم يأخذ جزء من النار آخر فقالوا بكلام أيضا في هذه المثل أو مثلا الصوفية الاتحادية مثلا والعياذ بالله فتجد لهم أو لبعضهم كلام في أن النار والجنة أو النار خصوصا سأتي عليها يوم وتنتهي تماما ها؟ ليلة الإسراء ها؟ انت قصدك مكتوب عندك في الكتاب كذا ليلة المعراج مكتوب عندك في الكتاب أيوة هو العلماء يعني يشيرون إلى المسراء والمعراج بلفظ من اللفظين تغليبا كما تستعمل العرب هذا فكما مثلا يقولون جاء العمران يقصدون من أبو بكر وعمر طب أنت تقول طيب ما لأنها في اللغة ايه أصعب فيغلمون يعني ليلة الإسراء يقصدون بها لما عرج به صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة أيضا ممن تكلم فيها تكلم فيها إمام وجبل وبحر من بحور العلم في الإسلام وقال فيها قولا أخذه عليه العلماء حتى أن الشامتين في هذا العالم الجبل البحر شنعوا به أشد التشنيع وقام أعداء هذا العالم البحر وأرادوا به كيدا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فله في مسألة فناء النار له كلام تبعه عليه ابن القيم كلام طويل فيه تفصيل إن شاء الله لما نأتي عند الطحوية نذكره لكن في عبارة أيضا مجمله أنه أو بإجمال يحمل بإذن الله كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة على فناء نار عصاة الموحدين له كلام هو شيخ الإسلام أنه بيقول بفناء النار لكن له فتاوى أخرى وكلام يدل على عكس ذلك ولذلك كثير من علماء للسنة قالوا لا لابد من حمل كلام شيخ الإسلام على أنه يقصد نار عصاه الموحدين يعني الجزء الخاص بعصاه الموحدين بناء على أن عصاه الموحدين ما سيكون حالهم سيخرجون من النار فيقوم هذا الجزء هو الذي يفنى ونحو ذلك وشيخ الإسلام استدل بادله كثيره هو ابن القيم لكن فيها نظر يعني اذا جئنا إلى الطحاويه ان شاء الله نفصل فيها قال ما الدليل على بقائهما لا تفنيان ابدا قال, قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا طب إذا كانوا أهلاء خالدين فيها أبدا إيبه هي خالدة ذلك الفوز العظيم وقال تعالى وما هم منها بمخرجين بمخرجين يعني قائمين فيها على الدوام. إذن هي كقائمة خالدة وقال تعالى فيها عطاء غير مجذوذ يعني غير منقطع غير منقطع عطاء مستمر نعيم مستمر وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة نعيم الجنة والشهوات واللذات فيها غير مقطوعة وغير ممنوعة مستمرة على الدوام خلود وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ما بينتهيش. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين. إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. خلاص أهل الجنة وكذلك أهل النار ماتوا موتة واحدة اللي هي موته الدنيا. أما في الجنة أو في النار فلا يموتون. فاخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها وكذلك النار قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم يعني إلا جهنم ومكان جهنم ولياذ بالله أهلها خالدين فيها ابدا فدل ذلك على خلودها وبقائها وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصير خالدين فيها ابدا وخلود أهلها يقتدي خلودها كذلك وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وقال تعالى ما هم وما هم بخارجين من النار بقاء دائم وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر لا يضعف مش ينقطع الفتور هو الضعف وليس الانقطاع لا يفتر عنهم لا يضعف عنهم العذاب العذاب على طول مستمر شديد نعوذ بالله من ذلك فما إذا كان التعبير بأنه لا يضعف فمن باب اولى لا ينقطع وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه لا يقضى عليهم فيموت لأنهم لا يموتون فأهل الجنة وأهل النار حياتهم دائمة هؤلاء منعمون دوما ابدا وهؤلاء معذبون دوما ابدا والعياذ بالله وقال تعالى انه من يأتي ربه مجرما فان له, نار فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها نص على انه حي حياه دائمه ولا يحيا أي لا يحيا حياة كريمة لا يحيا حياة كريمة يعني هو حي ولكنه لا يجد لطعم الحياة شيئا إنما يجد طعم الموت كل لحظة ولكن لا يموت ولكن لا يموت والعياذ بالله وغير ذلك من الآيات فأخبرنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها ان اهل النار الذين هم اهلها خلقت لهم وخلقوا لها انهم خالدون فيها ابدا فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين من النار ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيى يعني ممكن يقال مثلا أن النار ممكن أهلها من شدة العذاب يموتون داخل النار لا لا يموتون فيها ولا يحيون كذلك أي لا يحيون حياة كريمة أي نعم وهذا كله يدل على بقاء النار وخلود النار وانها لا تفنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون لا يموتون معلوم ولا يحيون, لا يحيون حياة كريمة أي نعم وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم نعوذ بالله هذا يكون يوم القيامة مثالا وحقا كذلك على أن الموت قد انتهى حقيقة وحالا وصورة وفعلا انتهى الموت لا موت إنه قد أزيل من عالم الكون لفظ الموت ومعنى الموت على الذي كان يعرفه الناس في الدنيا وهو انقطاع الحياة بالكلية حتى يموت لا إنه يؤتى يوم القيامة بالموت ويذبح ويقال يا أهل الجنة حياة بلا موت أو خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وهذا يدل على أنهم أو كلاهما في حياة دائمة أهل الجنة في حياة دائمة وهذا يقتدي كذلك خلود الجنة وأهل النار في حياة دائمة وهذا يقتدي خلود النار ولاândوه الله وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسره إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون حسره لأنهم لا يجدون للموت سبيلا ولا يجدون طعما للحياة الكريمة ولا ياذب الله ولذلك تعلوهم الحسره أي أهل النار والعياذ بالله فهذا وغيره مما يدل على وجود النار والجنة وأنهما كذلك خالدتان وأنهما لا تفنيان وأنهما لا تفنيان قال شارح الطحوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله اتفق أهل السنة والجماعه على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدريه فأنكر ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا أو مددا متطويله وهذا كلام باطل صنف علماء أهل السنة في الرد عليه كما سبق وهذا أيضا الكلام مما يكون في هذا المعنى وهو ذكر أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة في المصنفات في مسألة الإيمان بالجنة والنار وأنها موجودة وأنها مخلوقة وأنهما لا تفنيان ولا تمتهي وأن الحياة فيهما أبدية نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خلود الجنة وحياة أهل الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار وعذابها أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين